ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعل ما حرم آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أ فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون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 بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم